رب جعل وحده انزل على عباده لباس قال قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم وريش فعيوب الجسد يسترها اللباس ايا كان هيوب الاخره فضائح الاخره لا يسترها الا التقوى ولهذا قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير فمن لبس التقوى في دنياه ستر يوم القيامه ومن اسباب ستر يوم القيامه الا تفضح مسلما ولا تفرح ابدا بان يصبح مسلما ولا تسعى بخطوه ولا بكلمه ولا بيدك ولا بلسان تنشره ولا باي شيء في فضيحه احد وقع في ما وقع فان باب التوبه مفتوح لا تدري لعل الله يتوب عليك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 ويبقى يستر غيره ولا يحاول ان يفضحهم مع وجل في القلب نحو ربي تبارك وتعالى لان يوم القيامه سماه الله جل وعلا يوم التغاب يغتني الناس بعضهم بعضا على ما يرون والحاكم من استعد لقاء الله جل وعلا في هذه الوحده بصلواته وبروالديه وبعمله الصالح وبالستر هل المسلم هل بالستر هل المسلمين هل المسلمين